أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن بسبيل بس على الذين يستأذنونك وهم أغنياء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 يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَضَعُ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يعلموا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ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 إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإعادة 129. رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم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 وَاَخَرُون مرجون لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ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 أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ شفا جرف هار فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جهنم وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ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 إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة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 ان الله هو التواب الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين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 وما كان المؤمنون لينفروا فَلَوْلَا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رَجَعُوا رجعوا لَعَلَّهُمْ لعلهم يحذرون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 وَأَمَّا الَّذِينَ الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون 110. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مره او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون واذا ما انزلت سوره نظر بعضهم الى بعض هل يراكم من احد ثم صرفوا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 فَإِذَا تولوا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلِف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 يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون 118. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا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 أبدله. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي اني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم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 119. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون 110. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء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 وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا 110. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون 111. ويقولون لولا أنزل علي ياتهم من ربه، فقل إنما الغيب لله، فانتظروا إني معكم من المنتظرين. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً من بَعْدِ ضراء مستهم إِذَا لَهُم مكر فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ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 دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجأهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها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 إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس اذ قال الناس حتى اذا اخذت الارض زخرفها والزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها حتى إذا وضت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتنه أمونا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى بالأمس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 129. للذين أحسنوا الحسنى وَلَا ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون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 129. هناك تبدو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون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 فقل أَفَلَا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إِلَّا الضلال فأنا تصرفون كذلك حقت كَلِمَةُ ربك على الذين فسقوا أَنَّهُمْ لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل لله يبدأ الخلق ثم يعيده فأدنى فكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ 117. قل الله يهدي للحق 118. يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن أم لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون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 وَإِن كَلَّبُوكَ فَقُل لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيءُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْهُم مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ 122. أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك 124. أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون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 قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وإما نرينك بَعْضَ الَّذِينَ عِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ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 قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون 127. أثم إذا ما وقع آمنتم به ولقد به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون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 اغفر وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون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 واتلوا عليهم نَبَأَ نوح إِذْ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بِآيَاتِ الله فعلى الله توكلت فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون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 معه في الفلك وجعلناهم خلائف فوأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين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 فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لهم مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ ملقون فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا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 117. وامنت به بنو إسرائيل وأنا مِنَ الْمُسْلِمِينَ من المسلمين 118. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين 119. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عن آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُقَامًا صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم الطَّيِّبَاتِ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ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 وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ من فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِغُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ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 كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا تعبدون من دون الله ولكن اعبد الله الذي توفاكم ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت ان اكون من المؤمنين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 وَاتَّبِعْ واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين 120. بسم الله الرحمن الرحيم 121. راء 119. وقسمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير 110. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وَأَنِ استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتك الذي فضل فضله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 ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور صدق الله العلي العظيم